وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بسورة من مثنه ودعوش هداكم ودعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاستقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين